بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعل تباقع نفسك الا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن اقتل قوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب أَخَافُ أخاف أن يكذبون ويضيق وَلَا ولا ينطلق لساني فأغفر إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون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 قال للملأ حوله, حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه آقاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحر عليم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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فالقى موسى عطاه فإذا هي تلقه ما يحفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون فلسوف تعلمون لو قطعن عيديكم وأرجلكم من خلاف ولأطلبنكم مجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون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 إن في ذلك لَآيَةً وما كان أَكْثَرُهُم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نَبَأَ إبراهيم إِذْ قال لي وَقَوْمِهِ وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أسلاما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالا فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسفين وإذا مرط فهو يشفين والذي يميت لي ثم يحيي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حفما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضال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 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الْأَرْضِ ولا يصلحون قالوا إِنَّمَا أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب